بسم الله الرحمن الرحيم انما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم لم نجعل الارض مهدا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا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 اخف في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال وسيرت الجبال فكانت سربا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لذين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً مَّسْفُقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ كأواني التراب وكأسًا ذهبًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء ان حساب رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه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 جاء ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا